ثم اِذا خَوَلَهُ نِعْمَةً مِنْ جُنَاسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إلیهِ مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْتَ مَتْ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 خابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قل الله اعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا ذلك هو الخسران المبين لهم. فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون والذين اجتنبوا الطاوة أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد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 أَفَمَن حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِينَا لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّه بهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله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 و ثم يخرج به زرع ثم يخرج به زرع مختلفاً ألوانه ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يجعله حطاما إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَا لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِن رَبِّهِ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 سن الحديث كتابا متشابها مثاني مثاني يتقشى منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم إلى ذكر الله ذلك أود الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له أفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكِيلٌ لِّلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فاذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا ل ناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتكون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكَ مَيْتٌ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إن أنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون